سعدوا ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما ساء ربك عطا من غير مجهد فلا تكُفِ مِرْيَةً مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُمْمَ مِنْ طَبْلٍ وَإِنَّ لَمُوَفِّفُهُمْ نَصِيبَهُمْ بَيْرًا مِنْ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختنف فيه ولونا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم ريبة وإن كل الأمة لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون فدي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 وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن